وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله لا شك أنكم شعرتم بهذا الجو الإيماني الذي يخيم على مسجدنا في هذا الشهر المبارك الذي يشجع المسلم ويساعده على العودة إلى الله عز وجل وعلى المثابره في اداء العبادات جو صنعته تلاوتكم لكتاب الله وصنعته محافظتكم على الصلوات وعزوفكم عن المشتهيات والملذات جو يتلاءم حقيقه مع مكانه هذا الشهر العظيم الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور ولو بقينا أيها الأحبة على ما نحن عليه في شهر رمضان بعد رمضان لما تجرعنا كأس الذل والهوان لما شربنا كأس الذل والهوان ولما تسلط علينا الأعداء ولكن للأسف الشديد في كل عام يتلاشى هذا الجو الإيماني الذي صنعه رمضان ابتداء من يوم العيد وقد يقول بعضكم يا أيها الخطيب لماذا الكلام في هذا الموضوع ونحن لازلنا في شهر رمضان الجواب أيها الأحبة لأننا كنا دائما نجعل الكلام في هذا الموضوع في آخر الشهر فلم نرى لذلك تأثيرا بالغا في نفوس الناس فرأيت أن أتكلم في هذا الموضوع مقدما مبكرا لعله هذه المره يؤثر في أنفس الحاضرين لا سيما النفوس الآن مهيئة لتقبل النصائح والإرشادات والكل لا زال يستنشق نفحات هذا الجو الإيماني الذي يسود ويخيم على مسجدنا فأحبة في الله في كل عام نشاهد إقبالا كبيرا من قبل الناس على المساجد وروحا إيمانية تشعرك بأن الأمة لا زالت بخير ولكن مع مرور الأيام تبدأ هذه الروح الإيمانية تقل وهذا الحماس يضعف وعدد المصلين ينقص والغريب بأن ما يجب حدوثه هو خلاف ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الأعمال مع مرور الأيام وإذا وصل صلى الله عليه وسلم إلى العشر الاواخر من هذا الشهر الكريم اعتكف في المسجد وشد مئزره واجتهد في عباده ربه عز وجل هكذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن العباده ابدا في عباده دائمه واذا وصل الى العشر الاواخر دخل المسجد ومكث فيه لعباده ربه عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يدعو امته إلى الاستقامة على الطاعات الثبات على هذا الدين يدعوهم إلى الاستقامة ويقول للسائل عن الدين قل آمنت بالله ثم استقم جاءه سفيان ابن عبد الله الثقفي فقال له يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قل آمنت بالله ولكنه لم يكتفي بهذا القدر قال له قل آمنت بالله ثم استقم على العباد استقم على الطاعة استقم على الصلاة استقم على الصيام قل آمنت بالله ثم استقم والله عز وجل أيها الأحبة ما كتب علينا العبادة في هذا الشهر فحسب الله سبحانه وتعالى كتب علينا العبادة طيلة السنة وقال لنبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت اليقين هو الموت النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعبادة إلى الموت فكيف بأقوام إذا انسلخ رمضان انسلخوا عن العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلنقف أيها الأحبة وقفة صادقة مع أحوالنا في رمضان وبعد رمضان المساجد ممتلئ بالمصلين كما ترون ولكن إذا انقضى رمضان ولوا الناس مدبرين تاركين صلاة الجماعة تاركين صلاة الجمعة بل منهم والعياذ بالله من يترك الصلاة بالمرة في رمضان أيها الأحبة يحرص المسلم على التنافس في الخيرات وعلى التسابق في الطاعات يجود على نفسه بالخير ويجود على غيره بالخير ويصلي ويصوم وينفق في سبيل الله ثم بعد رمضان عمد هذا المسلم نفسه إلى التسابق والتنافس في ماذا؟ في اللهو واللغو وضياع الأوقات هذه حقيقة نراها بأم أعيننا إذا انقضى هذا الشهر هذا الذي كان دائما يشهد صلاة التراويح لا أقول يشهد الفريضه في المسجد صلاة التراويح أصبح يتنافس في ماذا؟ يتنافس في الله والرقص والطرب ومشاهدة المسلسلات والأفلام القلوب تكون في شهر رمضان ممتلئه بالإيمان فترى الخضوع والخشوع لله عز وجل فإذا انتهى رمضان عادت هذه القلوب إلى القصوة وإلى الموت نساؤنا اللواتي تحجبن في هذا الشهر كما أرادهم الله عز وجل ونبيه اللواتي يتحجبن في هذا الشهر يخرجن بعد هذا الشهر إلى الطرقات كاسيات عاريات هذا اللسان أيها الأحبة الذي كان منشغلا في شهر رمضان بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالتسبيح وبالتهليل وبالتحميد هذا اللسان يتساهل بعد رمضان في نشر الأقاويل والأباطيل والأكاذيب والنميمة والغيبة والظنون هذه الأبصار أيها الأحبة التي تكون محفوظة في هذا الشهر الكريم لا تنظر إلا إلى جدران المسجد هذه الأبصار إذا انقضى رمضان انكبت على ماذا انكبت على مشاهدة مناظر الفجور والعري وكل ما يهدم المبادئ والقيم وهكذا أيها الاحبه ومن كان هذا هو مسلكه في الحياة استمعوا جيداً من كان هذا هو مسلكه في الحياة لا يعرف ربه إلا في رمضان لا يعرف الصلاة إلا في رمضان لا يعرف الصيام إلا في رمضان من كان هذا هو مسلكه في الحياة فليخش على نفسه العداء وليخش على نفسه الهلاك وليخش على نفسه سوء العاقبة لأن الذي ينجو هو من اتخذ سبيل الرشد واستقام عليه إلى أن جاءته منيته وهو على تلك الحال إلى أن جاءه الموت وهو على تلك الحال ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض ثم قال هذا سبيل الله خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله عن يمين هذا الخط وعن شمال هذا الخط وقال هذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فسبيل الله أيها الاحب واحد غير قابل للتقسيم ليس هناك سبيل للمسلمين المعتدلين وسبيل للمسلمين الملتزمين وسبيل للمسلمين المتطرفين وسبيل للمسلمين العلمانيين وسبيل لأصحاب الليالي الحمراء سبيل الله عز وجل واحد وسلوكه يقتضي الاستقامة والاستقامه معناها الحب في الله والبغض في الله أن تكون نظرتك لله أن تكون كلمتك لله أن تكون مشيتك لله أن تكون بطشتك لله أن تكون كل حركاتك وسكناتك لله هذه هي الاستقامة الحقيقية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا احبتي في الله إنه لمن المؤسف ومن المحزن أن نرى أناسا بعد انقضاء هذا الشهر بعد انتهاء هذا الموسم هؤلاء نقدوا ما أبرموا وانقلبوا على أعقابهم واستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير استبدلوا المقاهي بالمساجد واستبدلوا القيل والقال بذكر الله عز وجل واستبدلوا المعاصي بالطاعات بعد اذ نجاهم الله عز وجل من المعاصي ارايتم اعظم مقتا من الكسل بعد الجد ومن المعصيه بعد الطاعه ومن الضلال بعد الهدايه ومن الكفر بعد الاسلام فساعدونا ايها الاحبه ساعدونا أيها الاحبه على ابقاء هذا الجو الإسلامي هذا الجو الايماني الذي انا اشعر به وانتم تشعرون به ساعدونا على ابقائه في هذه المساجد وخذ عهدا على نفسك الا لا ترجع إلى ما كنت عليه قبل رمضان الا لا تعود إلى حياة الغفلة الا لا تعود إلى حياة الضياع الا لا تعود إلى حياة الإهمال الا لا تعود إلى حياة اللهو واللغو الا لا تعود إلى حياة التبرج ساعدوننا على هذا الأمر وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا التقوى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 وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صدقاتنا وتقبل منا هذا المسجد الذي ساهم الجميع في بنائه والذي بني من أجلك جازين عليه خير الجزاء أنت أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب de وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله